Fala majaahum bil binyat, qaulu hada sihrom mubin. Wman azzlam min man iftara'al Allah al khabib, wahyuudaa ila al Islam. Wallahu la yahdi يريدون ليطفئن نور الله بأفواهم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 Ya ayuhah! الذين امنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن فَتُمِّنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَثُرَ الطّائِفَة فَأَيّدْنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ